الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 111. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 112. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم 113. ببركة القرآن العظيم 114. وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا خلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء في الدنيا وأجرنا من عذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا طرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نوعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفق درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان يا الله اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وإن ذهب أحزاننا ذكرنا الله مما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوه وانتهو آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا 121. اللهم إنا مسألك من النعمة تمامها 122. ومن العسمة دوامها 123. ومن الرحمة شمولها 124. ومن العافية حصولها 125. ومن العيش أروده ومن الأمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه 112. ومن الفضل أعذبه 113. ومن اللطف أقربه 114. اللهم كلنا ولا تكن علينا 115. اللهم اختم بالسعادة آجاننا 116. وحقق بالزيادة آمالنا 117. بالعافية غدونا وآصالنا 112. واجعل إلى رحمتك نصيرنا ومآلنا 113. واصبب سجال عفوك على ذنوبنا 114. ومن علينا بصلاح عيوبنا 115. واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا 117. وعليك توكلنا واعتمادنا 112. اللهم ثبتنا على مهج الاستقامة 113. وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة 114. وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واصرف عنا شر الأشرار 117. واقتق رقابنا ورقاب أهلينا وجميع المسلمين من النار 118. برحمتك يا عزيز يا غفار 119. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه 119. ورد اللهم كيده في نحره ونحره في كيده حتى يذبح نفسه بيديه اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود المجرمين وانصر المجاهدين في أرض فلسطين على أعدائك أبناء القردة والخنازير اللهم أخرج المحتلين من اليهود والصليبين من بلادنا وبلاد المسلمين وانصر اللهم عبادك المجاهدين الذين هبوا لقتال المحتلين الكافرين اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم وقو عزائمهم واشدد من أزرهم واجعل عدوهم غميمة سائغة لهم 112. وعجل بنصرك وفتحك المبين 113. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين 114. الكافرين بالكافرين 115. من بينهم سالمين غاممين 116. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم 117. وزلزل الأرض تحت أقدامهم وَنَكِّسْ أَعْلَامَهُمْ وَلَا تَرْفَقْ لَهُمْ رَايَةٌ وَاجْعَلْهُمْ لِمَنْ خَلْفَهُمْ آَيَةٌ اللهم أخصهم عدداً وَاقْتُلْهُمْ بَذَداً وَلَا تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَاً اللهم فرِّقُ جَمْعَهُمْ وَشَتِّتْ شَمْلَهُمْ وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ 117. وأنزل عليهم بأسك الذي لا يعد عن القوم المجرمين 118. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها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 ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا مظلوما إلا نصرته وأيته ولا ظالما إلا قصمته وخذلته ولا مجاهدا في سبيلك إلا بعدوه أظفرته ولا أسيرا إلا من الأقداء حررته ولا غائبا إلا بالخير لأهله رددته ولا سجينا بات يرزح في سجون الكفار إلا بالصبر الجميل على محنته ثبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آنه وصحبه وسلم تسليما كثيرا